سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق توالاً، والذي قدر فهداً، والذي أخرج المرعى فجعله رزانا الأحواة، فنقرف بلاتسا، إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. وَلَيَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ رَبُّكَ وَيَدْعُوكَ بِالضَّارِّ وَيَجْعَلَكَ مِنَ الْمُكْرَمِينَ فَاذْكُر إِنَّ بَعْدَ الذِّكْرِ تَأْتِي السَّكْرَةُ فَيَذَكَّرُونَ وَأَنَّ يَمْشِي وَيَفْجِرُ نَبَهَ الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى وَأَدْرَكَ أَنَّهُ زَلَّكَ وَذَكَرَ رَبَّهُ فَخَلَا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصعف الأولى